حول قول الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر الآية قال المؤلف أجزل الله مثوبة وقال الشيخ أبو عبد الله القرطبي ذي تفسير هذه الآية الكريمة قوله تعالى أمرنا قرأ أبو عثمان النهدي وأبو رجاء وأبو العالية والربيع ومجاهد والحسن أمرنا بالتشديد وهي قراءة علي رضي الله عنه أي سلطنا شرارها فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم وقال أبو عثمان النهدي أمرنا بتشديد الميم جعلناهم أمراء مسلطين وقال ابن عزيز وتأمر عليهم تسلط عليهم وقرأ الحسن أيضا وقتادة وأبو حيوة الشامي ويعقوب وخارجة عن نافع وحماد بن سلمة عن ابن كثير وعلي وابن عباس باختلاف عنهما امرنا بالمد والتخفيف أي أكثرنا جبابرتها وأمراءها قاله الكسائي وقال أبو عبيدة آمرته بالمد وامرته لغتان بمعنى أكثرته ومنه الحديث خير المال مهرة ماموره أو سكة مأبورة أي كثيرة النتاج والنسل وكذلك قال ابن عزيز امرنا وأمرنا بمعنى واحد أي أكثرنا وعن الحسن أيضا ويحيى بن يعمر أمرنا بالقصر وكسر الميم على فعلنا ورويت عن ابن عباس قال قتادة والحسن المعنى أكثرنا وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد وأنكره الكسائي وقال لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمد وأصلها امرنا فخفف حكاه المهدوي وفي الصحاح قال أبو الحسن أمر ماله بالكسر أي كثر وأمر القوم أي كثروا قال الشاعر وهو الاعشى طرفون دون كل مبارك أمرون لا يرثون سهم القعدد وآمر الله ماله بالمد قال الثعلبي ويقال للشيء الكثير أمر والفعل منه أمر القوم يأمرون امرا إذا كثروا قال ابن مسعود كنا نقول في الجاهلية للحي إذا كثروا أمر أمر بني فلان قال لبيد كل بني حرة مصيرهم قل وإن أكثرت من العدد إن يغبطوا يهبطوا وإن امروا يوما يصيروا للهلك والنكدي قلت وفي حديثه رقل الحديث الصحيح لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بن الأصفر أي كثر وكلها غير متعد ولذلك أنكره الكسائي والله أعلم قال المهدوي ومن قرأ أمر فهي لغة ووجه تعدية أمر أنه شبهه بعمر من حيث كانت الكثرة أقرب شيء إلى العمارة فعدي كما عدي عمر إلى أن قال وقيل أمرناهم جعلناهم أمراء لأن العرب تقول أمير غير مأمور أي غير مؤمر وقيل معناه بعثنا مستكبريها قال هارون وهي قراءة أبي بعثنا أكابر مجرميها ففسقوا فيها ذكره الماوردي وحكى النحاس وقال هارون في قراءة أبي وإذا أردنا أن نهلك قرية بعثنا فيها أكابر مجرميها فمكروا فيها فحق عليها القول انتهى محل الغرض من كلام القرطبي وقد علمت أن التحقيق الذي دل عليه القرآن أن معنى الآية أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا أمرنا فوجب عليهم الوعيد فاهلكناهم كما تقدم ايضاحه قال المؤلف رحمه الله تنبيه في هذه الايه الكريمه سؤال معروف وهو ان يقال ان الله اسند الفسق فيها لخصوص المترفين دون غيرهم في قوله امرنا مترفيها ففسقوا فيها مع انه ذكر عموم الهلاك للجميع المترفين وغيرهم في قوله فحق عليها القول فدمرناها تدميرا يعني القرية ولم يستثن منها غير المترفين والجواب من وجهين الأول أن غير المترفين تبع لهم وإنما خص بالذكر المترفين الذين هم سادتهم وكبراءهم لأن غيرهم تبعوا لهم كما قال تعالى وقالوا ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا وكقوله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الآية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 وقوله واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار الى غير ذلك من الايات الوجه الثاني ان بعضهم ان عصى الله وبغى وطغى ولم ينههم الاخرون فان الهلاك يعم الجميع كما قال تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه وفي الصحيح من حديث ام المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها انها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق باصبعه الإبهام والتي تليها قالت له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وقد قدمنا هذا المبحث موضحا في سورة المائدة